لا تقل كنا وفانا لم يهن حبي ولا حبك هانا لم يهن حبي ولا حبك هانا كم ضمئنا شفتنا وصمتنا فتنا جثت مثل سنة كم ضمننا ثم عفت شفتنا وصمتنا فتنا جثت مثل سنة نظرتين وامتزجنا فرحة لا فرحتين وافترقنا فاحترقنا شعلتين اتنتين فلأنا زورة الليل حنين وتلاقينا به حينا فحينا خلأنا مزهر القلب رنينا فلمت أشواقه الخطر أبينا يا حبيبي أين أحلامي هل أضعنا كل شيء من يدينا بعد أن جمنا النار في شفتينا، بعد أن جمنا النار في شفتينا، دع علينا أن ضمئنا فارتوى انضمن فرستواينا يا حبيبي يا حبيبي